بوك تو ننتوذيت اي شتات سبعة وتسعون سبعة وتسعون ليذزد كاتر أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة ايزوري جومي مع جيثسه تلفزيوني ايسته انديزو لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا اي قندروي مع جيثسه ايسته فون لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا نوك اردي ميجيفسه اكيشم لنو ت تاكوهشين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين تلفزيوري ايشته انديزور مع ذلك، أتى ازوري جومي. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. نونسه إشته فون أي قندروي. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا ن كيشم لون تاكيم مع جيتات اي نوك اردي لقد تواعدنا ومع ذلك لم ياتي لقد تواعدنا ومع ذلك لم ياتي اده pse اي نوكا باتنت انغت ماكينن مع انه ليس لديه رخصه قياده الا انه يقود السياره مع انه ليس لديه رخصه قياده الا انه يقود السياره اذا بسا روجا اش تل امور اي ييب ماكينس شبيت مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه اي نيت بيجيكلتن ميجيتو س است ديهور مع انه سكران الا انه يركب دراجه مع انه سكران إلى أنه يركب دراجة أي سكاباتنت ميجيتات أي نيت ماكينن ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة روجا <تصفيق> أشت اللموع مع ذلك اي نجد شيط الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره اي است ادهور مع ذلك اي يتن بمبيكليته انه سكران ومع ذلك يركب دراجة إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة آيو نو جين فينت بونه ميجيتسه كا ستوديوار إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست Ajo nuk shkan të mjeku, me gjithë se ajo ka dhimbje. Innëha la të dhëbë ila të bëjbë, ma' anë rindëha alam. Innëha la të dhëbë ila të bëjbë, ma' anë rindëha alam. Ajo blen një makinë, me gjithë se ska leke. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود آيو كا ستوديور مع جيتات آيو نو جين بون إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه ايو كا فيمبيه مع كذا ايو نو شكون ت ميكو عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب ايو سكالك مع جدات ايو بلن 1 ماكينه ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره